وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 وكواعباد رابو وكأسها قل لا يسمعون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك عطاء الحساب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 فَإِنَّ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا وَإِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ وقدمت يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.